لا تحزن يا أبا بكر ظل صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثلاثة أيام في غار ثورة فتحول طواغيت قريش إلى عاصفة تلتف بين الصخور والأشجار وتجاويف الأودية وسفوح الجبال استخدموا ما لديهم من حلال وحرام ومشروع وغير مشروع استأجروا من يقتص الأثر وربما استأجروا السحرة والكهنة والعرافين وفي يوم من تلك الأيام المخيفة أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه كتيبة الطواغيت تقترب من جبلهما فنهضا نحو الغار حام الطواغيت حول الجبل ثم قرروا صعوده تسلقوا كعناكب سامة ولما اقتربوا من الغار اختلفت أقدامهم حوله، فجتاح الحزن فؤاد أبي بكر على نبيه، خشي أن يصاب كما أصيب عدد من الأنبياء قبله، في لحظات تلمع فيها سيوف الحقد وخناجره، كم من نبي أزهقت روحه قبل أن يجد ملاذا؟ كم من نبي رحل عن هذه الدنيا لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان؟ كم من نبي يأتي يوم القيامة وحيدا ليس معه أحد؟ هواجس حزينة طافت بأبي بكر، فجعلته يهمس قلقا قائلا لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا لكن نبيه صلى الله عليه وسلم همس ثقة بالجبار فقال لا تحزن إن الله معنا أخذ الله بصائرهم بنسج العنكبوت فأيقنوا ألا أحد داخله واستمر صلى الله عليه وسلم في تطمين صاحبه قائلا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما هنا انتهى الأمر فوالله لو خرج معهم كل أشرال الجن والانس ولو انشقت المقابر فخرج منها رفاقهم الأموات يجرجرون بقايا أكفانهم لما قدروا على اثنين الله ثالثهما اثنين تغشاهما لحظات النصر التي تهمي قبيل اليأس لحظات النصر التي تتنزل بعدما يبذل المؤمن كل ما بوسعه من أسباب، ثم يسلم أمره وأمر أسبابه كلها لله، كما فعل صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. لحظات تتلاشى فيها قوى الطغيان أمام نصر الله لأوليائه المتوكلين الواثقين للمتواكلين المتشككين غاب الغار عن تفكير الطواغيت فانحدروا يتصببون عرقا وهزيمة فخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار لكنه لم ينحدر تركهم نهبا للجنون والإحباط ثلاثة أيام حتى يئسوا حينها عقدوا اجتماعا قرروا فيه إغراء سيوف الجزيرة العربية كلها بدمائهما بما فيها سيوف يثرب خرجوا من ذلك لاجتماع بالإعلان عن جائزة قدرها مئة ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه أحياء أو أمواتا